يُؤْمِنُونَ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ لِيُوَفِّيَهُمْ أَجْرَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شكور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 وَهُمْ يَصْرَخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوْ لَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ সেমিয়াম্মরিম খেয়ে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 إِهُ كَانَ عَلمُ قَدير وَلََوْ يُؤخِذ اللهَّهُم الن سَبِمَا كَسَبُ مَا تَرَكَ عَ ظَهْرهَا مودََّةٍ وَلَك وَلَكِي يُأَخخِرهُم إ أَجَلٍ مُسََّ فَإذاَا جَأَجَلُهُم فَإِنن الله মন সব إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا سين والقرآن الحكيم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 يشره بمغفرة واجر كريم اننا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قد سمع الله لمن حميده ربنا ولك الحمد الله, الله. एम घटना <स्थाँगा> <आम्यारी। स्थाँगा> जार मध्य निहित आल्ला निर्देश इमान के शुद्ध करा के करा शेर्क के उच्छेद करा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 महा महा अल कुर हिदायत कुरान उल रिमेन एज दुक ए किताब किताब मानुषे सब समस्या विश्व मानवतार महान सम्पद देखुर रहमान मदानी आसन कुरान दिए जीवन गड़ी परवर्ती अनुष्ठान पिसा صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغبوب عليهم ولا الظالمين دنا اليه الاثنين فكثروهما فعززنا بثالث فقالوا ان الىيكم يرسلون قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون قال رب لا يعلم الا اليكم لبرسلون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 الله, <سمع> الله لمن মনী <حميده> خير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلية إن يرد للرحمن بضر لا تغن عني شباعتهم شيئا La no. يَدْعُونَ عَلَى الْأَنبِيَاءِ مَا يَأْتيهِمْ مِن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ أَنَّ غَيْرَهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ وَإِن كُلٌّ لما جميع لدينا Oh, <laughs> اللهم صل على محمد مالك يوم الدين بك نعبد وبك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أحيينا ما وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وكجرنا فيها من العون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم افلا يشكرون سبحانه الذي خلق الازواج كلها مما تكون بكل اقرب ومن انفسهم ومن لا يعلمون وايه لو من الليل لسنق منهم نجزا اذا هم يظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم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 ي الصون فَلاَا يَْتَطعُون تَوْصَيتَون وَلَا إى أَفْلم يَعلِعون وَلُ بِغَمِ الصّورِ فَإذَالَ اله جِدَ بلَ رَبّ قالوا يَا وَلَ ل مَنْ بَعَذَل مَِّ الرقَدِنَا فذا مَا وَعددَ الرَّحمَن وَصَدقًا مُغْسَلون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 وَالصَّلَاةِ وَآتُوا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ আমি তাই আমি পিস নেছি কে একটি জাতি খ্যাতি সম্পন্ন ইসলামিক টেলিভিশন চ্যানেল একটা জাকা দেওয়া যাবে হ্যাঁ সত্যি যদি এটা হয় নন প্রফিট ইসলামিক টেলিভিশন কেন নয় পৃথিবীর বড়ো বড়। আলমগনের নিকট থেকে ফত এসেছে যা বলে যেহামে নাম্বার শূন্য এক এক তিন দুই তিন শূন্য এক আই ব্যানি বান্ন এল ওয়াই ডি তিন শূন্য बारे इमेल कर